ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا خزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير قل من رِزْقُهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ يُؤْتِيهِ أَكْمَلَ رِزْقٍ وَإِنَّا لَهُ لَوَاصِفُ وَإِنَّا عَلَى هُدًى وَقَصِيٍّ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا نَجْرِمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به فركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم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 قل لكم يعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين سفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا وَلَمَتَارَئِذِ الظَّالِمُونَ مَنْكُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْمَ يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْنَا أَنْتُمْ لَنُمَنَّ مُؤْمِنِي